قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن اسماعيل قال أخبرنا محمد بن اسماعيل من هذا وعند من عندك يا أخي خارج سنته قال أخبرنا محمد بن اسماعيل قال أخبرنا عمر بن حفص ابن غياث قال أخبرنا أبي حوص ابن غياث قال أخبرنا الأعمش ما وما كنيته سليمان بن مهران ما كنيته أبو محمد قال أخبرنا الأعمش قال حدثني شعبي ما اسمه شعبي نعم حسن تعامل وكنيته قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهني في حدود الله تعالى والواقع فيها مثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها وكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلىها فتأذوا بهم فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة فأتاه فقالوا ما لك قالت قالت أذئتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجو طيب فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجو أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم ما أعظم هذا المثل يا إخوان ما أعظم هذا المثل كمثل أو كمثل هذا المدهن في حدود الله والواقع فيها وهو مثل قوم استهموا على سفينة وصار بعضهم في الأعلى وبعضهم في الأسفل والذي في الأسفل يحتاج أن يطلع حتى يستقي من الماء فإنه لا غنى له عن الماء وتأذون منه أولئك ربما يكون معهم نساء ربما يكون في أحوال لا يحبون أحداً يطلع عليها لا يحبون أحداً يطلع عليها فحصل لهم شيء من الأذى من طلوعه ونزوله واستشرافه عليهم فكأنه سمع بهذا الأمر فأراد أن ينقرف الخشب تحت حتى ما ينبع إليه مباشرة لا يطلع فوق وهذا عنده شيء من الغفلة فإنهم لو تركوه غرقت السفينة ولا شك. لو تركوه غليقة سفينة وهلك الجميع لكن تنبه له له قالوا له ما لك أنت أدعيتم بي أنا وحبني لا ودي أحد فهو فيه شيء من الخير لكن عنده غفلة فلو تركوه حصل شر عظيم ولو أخذ بيده أنجوه أولن هو ونجو أنفسهم أيضا كذلك من هذا الحال فهذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر مضرب مثاله هذا الشيء كمثل هؤلاء أصحاب السفينة فإن الأمة إذا تركت الأمر المعروف والنهي عن المنكر هلكوا هلكوا جميعا وإنه إذا أقامت بهذا الواجب نجت هؤلاء الذين يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ونجوا أيضا هم كذلك من هذا الهلاك فهذا مثل عظيم لباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ففيه نجاة الآمرين ونجاة المأمورين كلهم ينجون بهذا الباب العظيم باب الأمر المعروف والنهي على المنكر نجات للآمر ونجات للمأمور ما أحسن هذا المثال العظيم وما أكثر الأمثلة الجميلة في الكتاب وفي السنة وقد جمع في هذا أمثلة القرآن وأمثلة السنة قال رحمه الله قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وهذا أيضا من الأول فهذا منكر نهى الله سبحانه وتعالى عنه وهو التفرق في الدين فإن فيه إضعاف لأهله وإضعاف للدين فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا المنكر وزجر عنه جدا وتوعد أهله بهذا العذاب الأليم في الآخرة وأولئك أي المتفرقين في الدين لهم عذاب عظيم يوم القيامة يحذر الناس من التفرق في الدين فإنه من أسلاب العذاب الأليم العظيم وأولئك أي المتفرقون لهم عذاب عظيم في الآخرة فهذا من المنكر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه لأن فيه إضعافا للأمة وإضعافا للقوة وإذهاب للريح فلذلك الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم حكم والأدلة في هذا الباب كثيرة التي فيها إنكار هذا المنكر العظيم الذي سعى إليه أعداء الدين واستطاعوا ودخلوا على الأمة دخلوا على هذه الأمة بالتفرق فأتوا لهم بالدمغراطية التي هي أس التفرق والعياذ بالله وأتوا لهم بفروعها الحزبية التي هي تعتبر فأسا ومعولا عظيما لهدم دين الله سبحانه وتعالى وأعظم ما يفت في عضب أهل الإسلام هذه الحزبيات فلذلك الله سبحانه وتعالى نهى عنها لأنها وسيلة تفرق عظيمة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون وهم سطاعوا أن يدخلوا على الأسلام فكم حز في اليمن نحو ثلاثين أربعين حزب في اليمن متفرقين والعياذ بالله لهم مشارب كل واحد له مشرب كل واحد له أهداف وكل واحد له برمجة في حزبه كل واحد له شيء في حزبه برمجوا أنفسهم على أشياء مختلفة تخالف الكتاب والصنة فهذا من المنكرات العظيمة التي حصلت من الأمة والله سبحانه وتعالى نهى العباد عنها ولا تكونوا كالذين كاليهود وهذا أصح الأقوال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا لا تكونوا كاليهود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود والنصارى على ثلاث وافترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة افترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة قدر الله عليه هذا الشيء وأنهم جاروا أولئك وزادوا عليهم في التفرق وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة مع أن الله حذرهم بالقرآن وأنهم لا يتفرقوا ويتشبهوا بهؤلاء المختلفين المهترقين ومع ذلك حصل لهم كوناً مقدر الله كونا ما حذرهم منه شرعا ولا تلازم من هذا وهذا فإن الله حذر شرعا عن اختلاف وعن التفرق وهذا كتاب ينطق بالحق بين أيديهم وقدر الله عليهم كون ذلك ولا يزالون مختلفين إلا, من إلا ما رحم ربك. فنعم فهذا أمر منهي عنه وهو من المنكرات العظيمة التي تفت في عضودي هذه الأمة والتي أدخلها هؤلاء على المسلمين ولا تكونوا كل الذين تفرقوا فأهل البدع من أهل التفرق وأخذوا هذا عن اليهود والنصارى كما سيأتي الخلاف في المقصود بقون تعالك الذين تفرقوا منهم فيشملهم سواء كان يهود النصارى وهم المقصودون والله أعلم أم كان من أهل البدع أم كان المقصود أهل البدع وهم تفرقوا ونهى الله سبحانه وتعالى أهل الحق عن التفرق والتشبه بهم في هذا البال وكلهم يشملهم هذا الشيء قال واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أي من بعد ما جاءهم الدلائل الواضحات المبينات للحق الموجبات لعدم الاختلاف والفرق فيه وهم علم الحق ثم خالفوه فهؤلاء تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وهكذا أهل البدع في هذه الأمة تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وحجه الله قائم عليهم فلذلك الله سبحانه يقول في نهاية هذه الآية والاولئك لهم عذاب عظيم لأن الحجه قامت عليهم الحجه قائمة علي قامت عليه عليه فكل من قامت عليه حجه فهو موعذ بهذا الوعيد الذي علم الدلائل الواضحات البينات للحق الموجبات لعدم الاختلاف والتفرق فيه له عذاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى فيها ويل أهل البدع الذين فرقوا الأمة ومزقوا الأمة مع علمهم بالدلائل الواضحات التي جاءتهم من الله سبحانه وتعالى بالنهي عن التفرق في الدين قال رحمه الله قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولم يقل من بعد ما جاءتهم البينات مع أن هذا من حيث اللغة جائز لكن هذا الوجه الذي ذكر جائز أيضا لوجود فصل بين الفاعل وبين الفعل بالمفعول من بعد ما جاءهم البينات ويجوز من بعد ما جاءتهم البينات يجوز هذا وهذا لكن جاز هذا الوجه الذي وخلاف الأصل لأمريني الأمر الأول للفصل بين الفاعل والمفعول هذا جائز أن تقول جاء القاضي هند جاء القاضية هند يجوز يجوز أن تقول جاءت القاضي هند لوجود الفصل بالمفعول والأمر الآخر هنا هو أن البينات مؤنث تأنيث مجازي وليس بحقيقي فلذلك الجاز هنا ترك علامة التأنيث مع الفعل فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس هذا وهذا جاء البينات وجاءت البيانات سقط الشجرة وسقطت الشجرة لأن هذا التعنيث غير حقيقي وإنما هو مجازي فلأجل الأمرين ديني ترقت علامة التعنيث هنا الفصل وهكذا أيضا لأن البيانات تعنيثه غير حقيقي وأن تعنيث مجازي ونسب حقيقي قال رحمه الله قال أكثر المفسرين هم اليهود والنصارى هذا هو الصحيح أن المقصود بهم يدخلون في الآية دخولا أوليا من سبق من أهل الكتاب للأدلة الأخرى ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات لها أيضا كذلك نضائر كثيرة لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب مما لديه فريحون يهود النصارى مشركون وهكذا أيضا قريش لهم من هذا نصيب في التفرق هذا الذي رجحه بعض أهل العلم أن المقصود بهم اليهود والنصارى في الآية وإن كان أيضا يشمل غيرهم وقال بعضهم المبتجعة من هذه الأمة ونعم إنهان الله عن التشبه بالمتدعة فإنه أهل تفرق واختلاف وقال أبو أمامة رضي الله عنهم هم الحرورية بالشام من الحرورية هؤلاء الخوارج ولماذا سموا بالحرورية لماذا سموا بالحرورية وهذه النسبة على القياس أو على غير القياس عندك عادل نعم نزل حروراء تزل الناس في تلك المنطقة المكان حروراء فنسب إليها فقيل حرورية وهذه النسبة على القياس ولا على غير القياس على القياس يقول ليش على غير قياس نعم حروراء كان يقال حروراوي أو حرورائي حرورائي كما يقال في غيرها. لكن هذه نسبة على غير القياس فالنه حروري، النسبة أحروراء حروري وهذا على غير القياس والله أحرائي هو الأصل لكن هذه جاءت عن غير القياس مثل صنعاني ولم يقل صنعائي نسبة صنعاء، ما قال صنعائي وإنما قالوا صنعاني هذه النسبة على غير القياس أيضًا النسبة القياس صنعاني صنعائي هذا القياس أما صنعاني على غير القياس وكذلك حروراء كذلك حروراء النسر إلي حرورائي فقالوا حروري على غير القياس أحسن ذا وقال أبو أمامة رضي الله عنه هم الحرورية بالشام قال عبد الله بن شداد وقف أبو أمامة وأنا معه على رأس الحرورية بالشام فقال هم كلاب النار كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم وهذا يحمل على طائفة منهم فإنهم طوائف وفرق فيحمل على طائف من الحرورية واستذل جماعة من أهل العلم بهذا الأثر عن أبي أمام على تكفير الخوارج وأنهم كفار وقد جاء ما يخالف عن علي وأنه قال هم من الكفر فروا إخواننا من الكفر فروا فلا يجهز على جريحهم إلى آخر الأثر والذي يظهر هذا يحمل على طائفة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم تابع ذلك المجرم الذي هو أصلهم بالخويسرة فأولئك لا شك كفار من كان يمشي على مبدأ ذي الخويسرة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى وأما من كان عنده شيء من ما تلبس به الخوارج وهو خارجي لكن لم يبلغ مبلغ نائك فهذا لا يكفر لا يكفر كالمعتز طائف. المعتزل طائف منهم من بلغ الكفر بالله سبحانه وتعالى والشيعة الزيدية كذلك منهم من بلغ الرفض فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى وهكذا الخوارج وأما الإمام ابن باز فهو يرى تكفير الخوارج ويستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شر القتل تحت أديم السماء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأنت لا تجد شيء في السهم يخرج من الإسلام هكذا ما يعلق بالسهم شيء، ما يعلق بالسريع الخروج، فهؤلاء ما علق معهم شيء من الإسلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم نغمية، ففيهم من هو بلغ مبلغ الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهم ترى يقذف، ويختلفون، ويجمعهم الخروج على ولات الأمور، الخوارج يجمع هذا المبدأ الخبيث، الخروج على ولات الأمور المسلمين. قال عبد الله بن شداد وقف أبو أمام ونمعوا على رأس الحرورية بالشام فقال هم كلاب النار كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم ثم قرأ ولا تكونوا كل الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى قوله تعالى كفرتم بعد إيمانكم وهو يرى تكفيرهم ويستمن بهذه الآية وينزنه على الخارج نزل هذه الآية عن الخارج وأنهم الخارج هؤلاء الذين خرجوا في زمن علي وظهروا في زمن علي وإيضاً ظهروا في زمن عثمان ابتداء يعني صارت له شوكة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه أتنوا عثمان أمير المؤمنين فهذا اجتهاد منه فهو يرى تكفيرهم أبو أمام يرى تكفير المؤمنين الذين خرجوا في ذلك الزمن والمسلكة متعلمون خنافية في خارج هل هم كفار أم ليسوا كفار قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا اسماعيل بن محمد صفار قال حدثنا أحمد المنصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره بحبوحة الجنة من سره بحبوحة الجنة بحبوحة سيقون من سره أن يسقن بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الفد وهو من الاثنين أبعد وهذا يحسن العلام الألباني صحيح قال وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الفذ مع الفرد ومع الشاذ الذي يشد عن الناس وهو من الاثنين أبعد فهذا الحديث يدل على وجوب الاجتماع وعلى تحريم الافتراء والأدلة كما أشرته قبله كثيرا جدا في هذا الباب وهذه الآية كافية في الزجل أيضا حديثة بذر بيدر... الذي هو مشهور من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه من جاءكم وأمركم جميع تضرب عنوقة كائنا من كان الذي يأتي وأمر الناس جميع مجتمعين ويريد أن يفرقهم فعلى ولي الأمر السابق أن يضرب عنوقة كائنا من كان لو كان يدعي الصلاح والناس مجتمع على أمير واحد مسلم وعلى دين وعلى خير ويأتي هذا وريدنا يفرط جمع المسلمين وجماعة المسلمين، فهذا يضرب عنقه كان من كان ولي الأمر يجب أن يضرب عنق هذا الثاني الذي طالب البيعة وهناك أمير قد بيعه بيعة صحيحة وهو لازال على الإسلام وإن كانت عندهم عاصي، فمثل هذا يضرب عنقه كل ذلك سد لهذه دراع دراع الشد والعيادوا منه التي تحصل بسبب الفرقة إلى هنا. هنا قال عبد الله بن بارك بتنميله إسماعيل بن علي لما أراد أن يتولى الغضاء وقد وقبل ذلك نصحه فلم فلم يستمع كأنه قدم له نصح كلامه واضح فلم يستمع لنصحي فقال أبا الرجُن إلا نقشر له العصا. ثم قال المبارك رحمه الله يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين احتلت الدنيا ولذاتها بحين تذهب بالدين أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين أين رواياتك فيما مضى في ترق أبواب السلاطين إن قلت أكرهت ذا باطل زل حمار العلم في الطين نعم نحفظها من الشيخ لسناها كان يكررها علينا كثيرا الشيخ مقبل رحمه الله هذه الأبيات وهي مكتوبة أيضا في الأشعار التي جمعت من درسه فإنها نشرت أشعار جمعت من درسه كانت تقال وأشعار جميلة فيها نحو هذا ومنها هذا البيت ثم بعث بها إلى ابن علية فلما قرأها قال نصح أبو عبد الرحمن ثم ترك القضاء نعم كلام جميل أبا الرجل إلا نقشر له العصا. وهذا من النصح بين أهل العلم والنصح يجد موقعه عند الذين يحبون النصح يجد موقعه عند الذين يحبون النصح أما أصحاب الأهواء مهما نصحت فيه فليستفيد من نصح الناصحين صاحب الهوى بل يزداد عتوًا ونفوراً قال هل يجوز المرأة أن تسوق السيارة لأن هناك نساء يفعلون ذلك الشريعة جاءت بباب عظيم يسمى بباب سد ذرايع الفتن وباب سد الأمور الموصلة إلى الشرط وهذا منها فإن سياقة المرأة هذا الذريع الفتنة بها والعياذ بالله فإنها تحصل حوادث لها ويحصل غير ذلك مما قدره الله عليها والمرأة لا تتجلد كما يتجلد الرجل فهي تضعف جدا تضعف جدا وهكذا تحتاج إلى رخصة سيارة لغير ما ضرورة فتحتاج إلى صورة تظهر على الرجال تظهر على الرجال ويرون صورتها تنهب تصور لغير ما ضرورة أما الحج العمراء هذا شيء ثاني أما رخصة سيارة للمرأة ما تحتاجها لأن الرجل يقوم بهذا أخوها أبوها ابنها قريبها من أرحامها يقوم بإصالها للأمكان التي تريدها, التي تريدها فهذا الباب لا يجوز فتحه لا يجوز فتحه ولله ذر المملكة فإنها يكر عليها بهذا الشر وهي لازالة ثابتة لازالة ثابتة بهذا الباب وأنه لا يجوز سياغة المرأة السيارة مع أن بعض الدول قد خضعت لهذا الأمر وأما هي فهي لا زالت لأن والدهم عبد العزيز هو تكلم بهذا الأمر أول من تكلم بهذا الأمر وزجر عنه ونهى وأنه باب ولا يجوز أن يدخل على البلاد الحمد لله أبناء من بعده كذلك أيضا قالوا باب فتنة ولا يجوز أن يدخل وهذا أمر ينبغي سد على أهل الإسلام وعلى المرأة المسكينة الضعيفة وعلى هذه المرأة فإنه باب فتنة عليها والعياذ بالله تاج المرور إذا فعلت حادث تحتاج أن تذهب إلى آخر ذلك من البلاوي وربما سجنت احتجزت أقل أحوال تحتجز حتى ينظر في القضية والذين أفتوها بهذا والله ما أصابوا وإن كان بعضهم من أهل الفضل ما بها في هذا أبدا وأنه يجوز إن كانت تتحشم ثم يتحتاج أنها تكشف عينيها وربما يهتم بها إلى آخر ذلك ينظر لها الناظر احتاج تكشف إلى شيء مع العينين أيضا تنزل قليلا العين فقط ربما ما تكفي هذا المرأة المحتشمة طيبة أما تلك تكشف الوجه تمشي ما تقصر عن العينين فقط هذا المرأة التي هي مستقيمة على شيء من الخير فأنا تحتاج إلى شيء من الكشف حتى تنظر الذين هم أمامها حاصل هذا لا يجوز من الباب الذي سمعته، ولا يقاس على ركوب تلك المركوبات، على ركوب تلك المركوبات التي ربما ركبتها بعض النساء في الزمن المتقدم، فهذا اختلف تماما اختلف تماما عند ذاك الباب، ما كان يحتاج إلى صورة ولا إلى شيء من هذه الأمور المفاسد التي تحصل قبل السياقة. ثم هي مكفية في هذا الباب هذا لو كان هناك ضرورة ملحة لهذا الشيء فينظر في المصلحة والمفسدة إذا اجتمعت ينظر في المصلحة والمفسدة إذا كانت هناك ضرورة ملحة ربما لكن ما في شيء من هذا الكلام الحمد لله الرجل يقوم بهذا قيام حسن من أهلها ولا تحتاج أن تعرض نفسها للفتنة ثم أنت ربما تفتما أصالحها ومحتشمة ومحتشمة فتستغل له بعض النساء يقولون العالم من هلاني أفتان سياقه ويحصل شر بهذه الفتوة ودر المفاسد مقدم على جبل المصالح إن كانت في السياقة مصلحة فالمفسد عظم